هل الدمع عيان لم سبب تحسن هل الدمع عيان لم سبب تحسن واسسجيه باذر رزيه واسي الزجي بهذه الرزي لم صيبت حسين لم صيبت هل الدمع هل الدمع يا عين لم صيبت حسين هل الدمع يا عين لم صيبت واسي واسسج باذ الرزق باذ الرزق واسي واسسج عالم صيبه تحسين لمس اخر مره اللي الدمع عيان لمس صيبه هل enquanto na sem band lawli, donde Weg Harriet Zия, qu piorata, z Could مسافة العاشق ما ترحم غير الروح تايثر بالقلب ويتسبب بجروح مسافة العاشق ما ترحم الروح تايثر بالقلب ويتسبب بجروح تخلي الدمع طول الوقت ما يسفوح مثل حالي فيها الليلة يا مولاي مثل حالي فيها الليلة يا مولاي سرحت بمشهدك وإحساسي الهب سوى زيارتك لا ما عندي مطلب سرحت مشهدك وإحساسي الهيب سوى زيارتك لا ما عندي مطلب بقيت محير ومعذب أزورك زحف والله لو على هواي أزورك زحف والله لو على هواي أزورك حلمي لو أمشي على الموت وأجي لك عاشق ودلع لمفتوط أزورك حلمي لو أمشي على الموت وأجي لك عاشق ودلع لمفتوط معاي الراية وارفع علي الصوت رغم LAKH TARADH LIAH رغم ANNAI RUGUM LAKH TARADH LIAH SIN ANNAI ASALIM MINI BAIID WUTRID سلام الله على المذبوح ضامي أسلم وفي قلبي حوايج يا إمامي وما خابلت واسأل بك ما خاب أزور أيعك ولجلك يبجي حتى القلم والله أزور زيارة وارث ومشهدك لوح أزورك من جروح يا وارث آدم ونوح يا وارث مصحف إبراهيم ولكتاب أسلم من بعيد وترد لي سلامي أسلم سلام الله على المذبوح ضامي أسلم وفي قلبي حوايج يا إمامي وما خابلت وأسأل بك ما خاب أزور أيك ولجلك يبجي حتى القلم واللوح أزورك زيارة وارث ومشهدك يلوح أزورك من جروح يا وارث آدم ونوح يا وارث مصحف إبراهيم ولكتاب مسافات العشق ما ترحم الروح تأثر بالقلب وتسبب جروح تخلي الدمع طول الوقت ما يسفوح مثل حالي في هالليلة يا مولاي سرحت بمشهدك وإحساسي الهاب سوى زيارتك لا ما عندي مطلب بقيت محير بشاقي ومعذب بقيت محير بشاقي ومعذب أزورك زحف والله لو على غواي أزورك حلم لو أمشي على الموت وأجي لك عاشق ودلال مفتود أزورك حلمي لو أمشي على الموت وأجيلك عاشق ودلال مفتود معايا الرايا وارفع علي الصوت رغم لختار ضلي حسين عناي رغم لختار ضلي حسين عناي أسلم من عيد وترد لي يا سلامي أسلم سلام الله على المذبوح ضامي أسلم وفي قلبي حوائج يا إمامي وما خابلت وأسأل بك ما وما خابلت واسأل بك ما خير أزورك ولجلك يبجي حتى القلم واللوح أزورك زيارة وارث ومشهدك يلوح أزورك من جروح يا وارث آدم ونوح يا مصحف ابراهيم ولكتاب يوارث وارث جدك المختار قرانا يا وارث حي الدار الكرام انسانا جدك المختار قرانا Ya warith haiddar elkarar u insana Warith timni elhasan ya hsiyin ihsana Warith timni elhasan ya hsiyin ihsana Umin elzahera يا وارث جدك المختار قرانا يا وارث حي دار القرار انسانا ورثت من الحسن يحسين احسانا ورثت من احسانها ومن الزهرة ورثت الهم وحزار يمت يا حبيبي تكتبني للزيارة مقصدي يا صلي والمدمعي تجارة مو صبرت هذا ما القلبي يصطبار واشتع الحنينة وشبت في نبض نارة طالت الليالي ويوم طفاء نهارا جيتك وجروحي تنزف من الحرارة وضعت الأمان وضاع الأمل قرارا يمتق لي يمتك تكتبني للزيارة يمتق لي يمتك تكتبني للزيارة يمت يا حبيبي تكتبني للزيارة مقصدي يا صلي والمدمعي تجارة مو صبرت هذا ما القلبي يصطبارة واشتعى الحنينة وشبت في نبضة نارة طلت الليالي ويوم انطفى نغارة جي تكون تنزف من الحرارة ضاعت الاماني وضاع الامال قرارا يمتى لي يمتى تكتبني للزياره يمتى لي يمتى تكتبني يا جدك المختار قرانا يا وارث حي دار يوارث جايدك المختار قرآن يوارث حيدر الكرار إنسان ورثت مني الحسن يحسين إحسان ورثت مني الحسن يحسين ومن الزهرة ورثت الهم وإحزانة يمت يا حبيبي تكتبني لزيارة مقصدي يا صلي والمدمعي تجارة مصبرت هذا ما القلبي استبارة واشتعل الحنين وشبت في نبض طالت الليالي ويوم انطفى نغارة جيتك وجروحي تنزف من الحرارة ضاعت الأمان وضاع الأمل قرارة يمت قل لي تكتبني للزيارة يمت قل لي تكتبني للزيارة يمت يا حبيبي تكتبني للزيارة مقصدي يصلي والمدمعي تجارة مصبرته هذا ما القلبي يصطفاره واشتعل حنينة وشبت في نبض ناره طالت الليالي ويوم طفى ناره جيتك وجروحي تنزف من الحرارة ضاعت الأمان وضاع الأمل قراره يمتقلي يمتتك تبني للزيارة يمتقلي يمتتك تبني للزيارة هل الدمع يا لم صيبت حسين هل الدمع يا لم صيبت حسين واس بها ذي الرزية واس الزيجية بها ذي الرزية لم صيبة lamsebet hel eldemea hel eldemea ya ayn alam sibat